من الله ذي المعارج تعرج الملائكة وروحوا إليه في يوم, في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم له يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبه وفصيلته التي تؤيه ومن في الأرض جميع ثم ينجيه كلا إن ها نزاعة للشواه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 فما للذين كفروا قبلك محقين عن اليمين وعن الشمال عزيم أيقمع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا نُسِيمٌ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ